وَإِنْ طَاعَ فَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا فَقَاتِلُ الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي أَئِلَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ ثَأَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 إن الله عليم قبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم